لَهُمْ أَجْرٌ حَسَنٌ مَا كَانَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْبَرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 وَإِنَّ لَدَيْنَا عَالَمًا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جرزا أَمْ قِسْمَتْ بِأَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَاقْضِ لَنَا رَبَّنَا آتنا من رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحذبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 يَا إِلَهَ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإ بعتَذَلْلتُهُ وَماَا يَعبُدُونَ إِلاا اللهَّه فَأْ إلَكَحفًا شُْلَكُمْ رَبّكُمْ فَأو إلَىكَحفِيًا شُغْلَكُمْ رَبّكُمْ مِ الرَّحْمَتِه وَيهَي إكُم مِن أَمْرِكُم مِفَقاق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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم ركود ونقلبهم ذات الينين وذات الشمال وكلفهم باتق ذراعيه بالوصيد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 قانوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هادي الى المدينه فلينظر فلينظر ايها اذكى طعاما فليأكل برزق منه فليأكل برزق منه وليتلطف ولا يشعرن 119. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 110. وكذلك أعفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنستخذا عليهم مسجدا يَقُولُونَ ثَلاثَةُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۖ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ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 ولا يَتَّبِعَنَّ آدْوَائِنَا كَأَنَّهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َك إِا أَفَدَنَا للِظَّالِمِينَ نار أَحاقَدين تُادكُهَا وَإ يتَغسُ يُغاسُ وَإ يَتَبثُ يُغافُ بِمَا إِن كَمُم ل يَشْمِوج بِسَ فأثمر تفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عذن تجري من تحتهم الأنهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَغْبِلََّ تََجُ لَْ جَعلم لِأَقَد م جَ سَيين جَعلمَا لِأَخَد مَا جََّ سَيْن مِنْ ناادٍ وَخَفَقْلَ ما بَِقْلِ وَجَعلنا بَينَهُ مَا زَوى كِلْتَجَنَّ سَيْنِ آتَتُخُل وَلَم تَضلِم مِنْه شيئا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُخَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن ذديد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لاجدا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله وَلَا ولا أشرك بربي أحدا.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 وَيُرْسِلَ عَلَيهَا قُصبًَا مِنَ السَّم إِ فَ تُصِحَ صَعيدًا زَلقَاق أَْ يُصِخَمَا أهَا غَوْرًا فَلَن تَسَْقِيَ عَلَم قَلَبَ وَأحقَ بِفَمَرِهِ فَأَصْبَْ قَلِّبُ كَفَّيْنِ عَ مَاءم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 هو خير فوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه, أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتهب المضنين عذبا وَيَوْمَ يَقُ نكُ شُرَكَ إََّ بِينَ ذَعَتُم فَذََهُم فَدَعَوم فَلًَا يَسْتَجبُ لَهُم وَجَعَنادَينَهُم مَوْ بِقَ وَرَأمُجرِمونًا النا رَكَظَُ أَن النَّم وَاتِعوهَا فَظَنُّ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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ صַيْقَالٌ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نغسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن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 فَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّمُّوعِيدِ الَّذِينَ يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا إاب قَالَ مُسَالِفَتَ ل أَبَرَقُ خَ أَبلُ غَمَدمَاعَ البَقْْرَينِ أَوْ أَمْض يَقُقُبَ فَلََّا بَلَ غَمَدمَ عَبَيْنِهِ مَ نَت يَاقُتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِي لَهُ فِي البَحْرِ سوَوبَ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 فَوَجَدَ أَبَدًا مِنْ عِبَادِ مَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشدا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآكذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا قتا إذا لكي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا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 وَذَبَلَغْتَ مِلذَنِي عذرا فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى يَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا وَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقضَّ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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهطهما طغيانا وكفرا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 وَكَانَ تَحْتَهُم كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أمري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 قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرر عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وَتَرَتناَا بَعْضَم يَمَئِذمُوجُ فيِي بَعْْضِ وَنُ فِي قَافِ السّورِ فَجَمَ النَّ جََّ وَرَبمَا جَهنَّ مَا يَْمَئِذِلِلِكَافِرينَ الظَّ الذين كانت أعينهم في رطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يستخذوا عبادي من دونه أولياء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 اولائك الذين كفروا بايات ربي وبقاوا فحبقت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وهسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قال الذين فيها لا يبغون عنها حولا قل لهم كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد ذَٰكَ إِلَٰهُ رَبِّي وَلَهُ دُعَاءٌ مِثْلُهُ مَاذَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد.